أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ق ف المجيد بل عجب جاءهم منذر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 بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريع أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنِينَهَا وَزِينَنَّهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ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 أصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع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 إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء الثكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد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 ما لدي عتيد في جهنم كل كفار عنيد من ناعل الْخَيْرِ معتدم مريب الذي جعل مع الله إلى آخر فألقاه في العذاب الشديد قال طرئه ربنا ما أطغيته ولكن ولكن كان في ظلال بعيد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 وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل عواب حفظ من خشى الرحمن بالغيب من خشى الرحمن بالغيب وجا بقلب منيب أدخلها بسلام